أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل الطوب شديد العقاب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 أنا للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَا تَقِسَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الفوز إن الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 In me.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 Oh,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 I <laughs>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 يا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباق وقال فرعون يا همّان بن لي صرح اللعلي أبلغ الأسباب أَسْبَابَ السماوات فأطّل عائلة إله موسى وإن لا كاذبا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 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار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 ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا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 ولقد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدا وذكرائؤر الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذبك واستغفر لذبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذالكم الله ربكم خالق كل شيء إلا إله إلاه لا إله إلاه إلا وفأن تؤفكون كذلك يؤف كل الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء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 ما يقول له كون فيكون.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 أفلم يسيروا في الأرض فيوضرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوتهم وأثروا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.